لا في بيتنا ولا في الشارع بس يا ريت استنيدنا بين الليل الطالع لا مو عود في بيتنا ولا طريق في الشارع بس يا هنا القيم والقمر الطالب كنا مليلة دروبك الفور كنا وسح له مواجه شنج راحك في عمار نور أطينا مريدنا منابيا أطينا مريدنا منابيا بس كان وعدك لنا قطيع كان احساسك لنا مخادع وحتى الدرب اللي انت اخترته تايه ضيق هايم ونامع يا النيل بغفر اوهامك ما بيشفع لك انك بصاقك لما يجي منى هيجيب هواك عايشه لتفل عنك بالدفى اللي كانت رجاك بره هتستناك في الوقت الضيق يا مسجون في ورقة الدود يا محبوس في رسائل وخاضع يا مسجون في ورقة الدود يا محبوس في رسائل وخاضع بين وبينك ضاعت مجنوع حلت عد موصول ومواجه عد تعد بين وبينك smooth model